هل يجوز استعمال المناديل بدلا من الماء بسبب البرد استعمال المناديل بدلا من الماء بسبب البرد يعني استعمال المناديل في الاستنجاء بدلا من الماء بسبب البرد سواء كان بسبب البرد أو بغير سبب برد يجوز بهذا ويجوز بالماء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابو داود والدار من حديث عائشة بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه فإنها تجزئ عنه إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن بغير الماء بالأحجار هذا يجزئ لو كان وحده يجزي عن عن ولا يستلزم أن يتبع معه الماء وإن أتبع معه معه الماء فهذا أيضا أفضل لكن بالحجارة يجزي أما مع الماء فقد يكون أفضل لي عبد الله بن عباس قال حينما نزلت الآية في رجال يحبون أي طهروا والله يحب المطهرين قال ابن عباس كانوا يتبعون الحجارة بالماء كانوا يتبعون الحجارة بالماء واضح؟ إذا هنا يجوز بغير الماء ويجزئ سواء كان بحجارة بأخشاب بمناديل، كل هذا إيه؟ يكون مجزئا بل إن بعض أهل العلم كما وذكرنا أن الأفضل إنما يتبعه, يتبعه بالماء لكن لو لم يفعل بالماء هذا يكون مجزئا وبعض أهل العلم قال بأن الاستنجاء بالماء هذا بدعة خيل الاستنجاء بالماء قالوا بأن هذا بدعة لكن طبعا لا يسلم لقولهم لأن هذا فيه نصوص يعني عطاء ابن أبي رباح يقول بأن هذا بدعة هذا محدث أي الاستنجاء بالماء محدث سائر بن كما يقول لا يفعله عندنا إلا النساء لا يفعله إلا إلا النساء واضح وفي رواية يقول إذا لا تزال النجاسة في يدي النتن في يدي ولكن الصحيح أنه يجوز أيه يجوز أيضا بالماء كما ذكرت لك بل عندك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عائشه قالت مرنا كنا أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول وعندك في الصيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء وكنت أحمل أنا وغلام نحوي أدي كده في سني واضح نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء يبقى النبي عاصم كان من يستنجي إيه؟ يستنجي بالماء يبقى هذا كله رد على من على سعيد بن مسير وهذا أيضا يبين لك أن العالم وإن كان كبيرا قد تخفى عليه إيه؟ قد تخفى عليه أشياء فيجوز أن يستنج بهذه الأوراق حتى وإن لم يكن هناك، حتى وإن كان هناك، حتى وإن كان هناك ما. يقول هل صاحب صاحب هل الإمام بن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق الشعري العقيدة نعم. أما على مذل أهل السنة والجماعة مع العلم بأن له كتاب باسم تبيين كذب المفتر ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري. أولا أبو الحسن الأشعري أولا ابن عساكر هذا أشعري ليس من أهل السنة وهذا واضح جدا لكل من قرأ ثانيا أبو الحسن الأشعري اختلف العلماء هل هو رجع إلى أهل السنة أم أنه ترك مذهب معتزلة واضح وثابت على مذهب الأشعارية واضح هذا الكلام فاختلفوا في هذه المسألة على قولين واضح وأنا عندي كلما قرأت لابن تيميه رحمه الله عليه كان يتكلم في هذه المسألة الكثيرة ويبين ابن تيميه رحمه الله عليه أن أبو الحسن الأشعري في اعتقاده في أمر الإيمان يقول بقول الجهم وقول الصالح على أن الإيمان هو المعرفة وإنما من لم يدرس مذهب الأشاعرة واضح قد يندرج فيه في كلام أبو الحسن فيظن أنه رجع إلى إلى مذهب أهل السنة والصحيح الذي أقطع به أن أبو الحسن الأشعري لم يرجع إلى مذهب أهل السنة حتى لو وإن قال قائل بكتاب الإبانة واضح فإن ابن تيمية رحمه الله عليه قد بين هذا وإن شاء الله عز وجل سأجعل هذه محاضرة أو تأخذ أكثر المحاضرة لكن الشاهد أن أبو الحسن الأشعري لم يرجع إلى لم يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وقد بين هذا كثير من أئمة الأندلس الذين كتبوا في الحرف والصوت في كلام رب العالمين. بينوا أنا الحسن أشعري لم يرجع إليه مذهب أهل السنة وإنما رد على المعتزلة. رد على المعتزلة ولا يستلزم ممن يرد على المعتزلة أن يكون أن يكون من أهل السنة وهذا يحتمل يأخذ وقتا كبيرا ليس هذا موطنه. لكن الصحيح الذي أقطع به أن أن الحسن لم يرجع إلى أهل السنه وهذا عليه أدلة كثيرة سائل يقول هل إذا انقطع دم لا أدري هل إذا انقطع سائل يقول طيب فين صاحب السؤال؟ هل اذا انقطع دم المراه قبل, قبل الصلاة؟ هل إذا قطع دم المرأة قبل الصلاة أم بعد ظهور العلم؟ بمجرد انقطاع الدم رأت المرأة الجفوف صارت المرأة طاهرة بمجرد انقطاع الدم انت عندك في الحديث حديث فاطمة من أبي حبيش أن النبي عليه السلام قال فإذا أدبرت أي الحيضة فاغسل عنك موضع الدم ثم ثم صلي قوله أن بعد ظهور العلامة العلامة تقصد القصة البيضاء أما القصة البيضاء فهذا ماذا بعائشة لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بين أن الجفوف فقط هو الذي يصير به المرأة إيه؟ تصير به المرأة طاهرا ووجب عليها الاختساب في ذلك يقول السائل كيف اخشع في الصلاة الخشوع في أمر الصلاة هذا ليس بالعسير وإنما له أسباب الأمر الأول في أسباب المرء كيف يخشع يبتعد عن المعاصي يبتعد عن المعاصي لأن الخشوع هذا عمل قلبي عمل قلبي من أعمال القلوب فإذا كان القلب قد أكلته الدنيا أكلا واضح وأكلته وأكله الأولاد والزوجة والعمل والدنيا بأسرها كيف يخشع الأمر الثاني أن يكون مقبلا على الآخرة عنده صدق التأهب للقاء الله عز وجل فإن تذكر الآخرة إنما يكون فيه أمر كبير جدا خشوع القلب الأمر الثالث تذكر الموت فإن المرأة إذا ذكر الموت وكان تلقاء عينيه ومقابل يقابل وجهه حيث ما ول يذكره دائما فهذا حري أن يخشع خارج الصلاة فضلا عن يكون داخل أن يكون داخل الصلاة كثرت الاستغفار كثرت ذكر الله عز وجل كل هذه الأمور تؤدي إلى الخشوع الخشوع في أمر الصلاة ابتعد عن كسرة المباحات خاصة في زمن الفتن فإن في زمن الفتن كسرة المباحات هذه تؤدي إلى الوقوع في المحرم وفي غير زمن الفتن كسرة المباحات والوقوع في كثير من المباح قد يقع بالمرء في المكرور في هذا الزمان قد يقع بالمرء في المحرم واضح الأمر الرابع أو الخامس عليك بعدم الخلطة بالناس حتى ولو كانوا معلش حتى ولو كانوا إخوة إلا إذا كان الخلطة لله نتذكر فيها القرآن والسنة فإن مع فضلا عن العوام فإن الإخوة اليوم إنما يجتمعون يتذكرون أشياء غريبة إن لم تكن في مباح قد تكون في مكروهات قد تكون في محرمات إذا وجدت ذلك ابتعد. لذلك ما هو ضابط العزلة؟ العلماء تكلموا في أمر العزلة كثيرا صنف فيها الخطابي صنف فيها ابن ابي الدنيا صنف فيها ابن مبارك الصحيح في هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله قال إذا كانت هناك خلطة بها تذكرك الآخرة فسمّ هي وإذا كانت الخلطة ستذكرك بالدنيا وتبعدك عن الآخرة فالعزلة واجبة حتى كثير من علماء اليمن كابن الوزير صنف في هذا كتاب اسمه الاستئناس هذا الكتاب من 250 سنة الاستئناس في البعد عن الناس في البعد عن الناس واضح هذا فإنما كما قال ابن حزم رحمه الله الناس كالنار استدفئ بهم ولا تختلط بهم كلمة كبيرة جدا استدفئ بهم ولا تختلط به استدفئ بهم يعني أنت مضطر انك تشتري حاجة فتشتري طعام وترجع، بتشتري شيء وترجع، واضح تكلم فلان لله وترجع تطلع على منبر تقول الخطبة ثم بعد ذلك تذهب هذا استدفاء بهم لا اختلاط بهم لكن لا تختلط بهم واضح هذا الكلام لذلك كل هذه الأمور إذا سلمت سلم المرء منها يقع كل خير خشوع القلب خشوع الجوارح تذكر الآخرة البعد عن الأسان البعد عن المعاصي واضح أنت تعرف أن هذا المكان فيه معاصي هذا الطريق فيه معاصي فيه تبرج فيه كذا خذ طريق آخر حتى لا تقع عينيك على ما لا يحل واضح هذه أمور كثيرة جدا خلاصتها التقوى فعل المأمور ترك ترك المحظور كل هذه الأمور إذا فعلها المرء لذلك قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إذن هي كبيرة كبيرة جدا إلا على على الخاشع ومن هنا كان النبي عليه الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال ملخصها اعتزل الناس إلا في الخير تحضر الجمعة تصلي الجماعات واضح تبذل الخير والندى للناس لكن لا تخالط الناس إلا فيما هو خير له تستطيع ان تبذل نصيحة تستطيع ان تبذل خير تستطيع ان تبعد الناس عن فتنة ووو. تستطيع أن تنصحهم تكلمهم فنعم إذن أما مخالطه الناس عمال على بطال بعد الصلاة وقبل الصلاة وفي عربيات وفي المشارفين وفي المقاهي وفي الشوارع وأمام البيوت ووو. كل هذه ضياع الأوقات وضياع للأعمار بل ضيع للدين خاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه هل يجوز أن يكلم الخاطب مخطوبته بضوابط الشرعية إيه هي الضوابة الشرعية علما بأن ولي الأمر المخاطب يعلم ذلك وبأمره ذلك أولا كلمة بأمره ذلك التراضي لا يحل حراما حتى ولو أن أبوها راضي بذلك التراضي لا يحل حراما الرضا لا يحل حراما، فالبنك والقارض والمقترض كلهم راضيان، هذا لا يحل الرضا، واضح الزاني والزانية راضيان، هذا لا يحل الزنا، واضح، فالرضا القاعدة أن الرضا لا يحل إيه؟ لا يحل حراما، هذه واحدة، ثانيا ما هو معنى الخطوبة ما معنى الخاطب، الخطبة تعريفه عند العلماء وعد بالزواج فقط. هذا تعريف الخطبة وعد بالزواج يعني حينما ذهب وطلب يديها وخطبها بمعنى أن الأب هذا الخاطب ليس له أي ما حق إلا حق واحد فقط ألا يزوج ولي أمرها غير هذا الرجل إلا إذا فسخت الخطبة هذا وعد إيه؟ بالزواج هذا هو الحق الوحيد لهذا الرجل واضح ألا يمضي ولي الأمر في أن يزوج هذه المرأة فانك وعدتني بزواجها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث المسعود وغيره قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يدع أو يأذن له الخاطب حتى يدع يترك أو يأذن له الخاطب هذا الحق الوحيد فقط للخاطب أما أن الخاطب يخرج معها يجالسها كما يفعل اليوم الأباء والأمهات من الديايس جمع ديوس يعني أن الخاطب يدخل فيجلس معهم مخطوبته في حجرة وحدها واضح فرجل وامراه في غرفة وحدهم يقول لك في البيت واضح في غرفة وحدهم ماذا تظن أنه فاعل بها وهي فاعلة به واضح فكل هذه الأمور الكرتب وخمسين جنيه لكلهم يخلص بين الخاطب ومخطوبته كل هذه المسائل كل هذا كلام محرم أن يخرج معها ويذهب بها يقول لك بجربها ايه بجربها واضح انت استخرت الله عز وجل وهي استخرت الله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في سنن الترمذي المستشار مؤتمن فإذا استخرت رب العالمين فلو كان فيها شر سيصرفك عنها ويصرفه عنك كل يسر وبكل سهولة إن ذلك على الله يسير وإن أردت شيئا بعد أن تذهب تراها تكلمها في حينما تريد ان تذهب فترى الرؤية الشرعية فإن في ديننا يجوز أن ترى المرأة التي تزوجها تتزوجها إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في الحديث الذي رواه أحمد وبدوود التميزي من حديث المغيرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنظر إليها انظر إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينظره أن ينظر إليها، فيذهب حتى وإن كانت منطاقلة، واجب عليه هنا إيه؟ أن تخلع النقاب ليراها واضح؟ حتى إن العلماء اختلفوا، هل يرى الوجه والكفين فقط، واضح؟ أم الأطراف الوجه والكفين، هذا ما الحنابلة، أم الوجه والكفين والقدمين، أم له أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى ما يدعوه إلى إلى نكاحها، إلى زواجها؟ وهذا مذهب ابن محمد بن حزب وهذا مذهب ومذهب الأوزاعي ومذهب ابن المنزر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وهذا هو الإمام أحمد وهذا هو الصحيح فلو أن ينظر إليها يحدثها يكلمها واضح تكلمها ما شئت واضح صلي وتكلم صلي وتكلم حتى تنتهي واضح أرضيت به زوجا لك تقول لعم أنا خلاصا أن أرضيت لأن رضاها شرط في صحة الزواج كما هو كما ذكر الترمزي أن هذا مذهب بجماهير أهل العلم رضا المرأة شرط لا تتزوج برغم أنفها لا هذا لا يجوز أن كاح يكون باطل الرجل أيضاً يكون نعم أنا رضيت أن تكون زوج خلاص منذ ذلك الوقت لا يحيد له أن أن يراها أن يجلس معها يخرج معها وإن أراد شيئا فإنما يحدس أباها إن أراد شيئا يحدث أبيها بذلك واضح هذا الكلام أما أن يفعل كما يفعل اليوم ودعك من كلام العلمانيين وغيرهم ومن مشايخ الضلاله كل هذا الكلام لا يحل في دين الله عز وجل أو رجل يقول لك له أن يراها ثلاث مرات طب وليه ليس واحد ثاني يقول لك له أن يراها عشر مرات طب وليه ليس كل هذا الكلام فارغ ليس عليه ثمة دليل واضح وإنما إذا راضي بها زوجة خلاص انتهت المسألة وإذا ذهب ولم ي... لم يتحقق من رؤيتها وهذا يرجع إلى دينه يقول الله أنا ما عرفتش اشوفها كويس ليه؟ ما هو قاعد عمال يعمل كده والتاني عماله يعمل له كده والتاني برضو عمل النقاب مبينها مناخرها بس مفهوم؟ مش شايف حاجة هو وهو كمان عمال مكسوف فمش عارف يشوف حاجة فقال والله ما رأيتها له أن يراها مرة ثانية هذا يرجع إلى دينه لكن بعد أن يتحقق خلاص انتهت المسألة لا يحل أحد أن يقول هذا يجوز يخرج معها ويشوفه يمشي معه هذه مصائب تقع عليهم. ثم بعد ذلك يقع المحظور واضح. وبعد أن يقع المحظور يقول يا ليتني. طيب الاسلام الإسلام قال لك من أول الأمر؟ فهم؟ نسأل الله السلامه والعافيه فليس له أي حق الخاطب إلا حق واحد وهو أنه أن ولي الامر وعده وعده بالزواج. يقول م... السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن حضرتك تعيد تعريف رواه الخمسة والستة ورواه الجماعه رواه الخمسة يعني أصحاب السنن أبو داود الترمذي ابن ماجة النسائي والإمام أحمد هذا معنى كلمة رواه الخمسة رواه الستة أصحاب السنن أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة والبخاري ومسلم والستة دول مش عرب ليس من العرب كلهم أعاجم ورواه الجماعة معهم الستة ومعهم من معهم الإمام أحمد ومنهم من قال معهم الإمام أحمد وابن حبان وموطأ مالك وإيك سائل يقول هل كفت الثوب في الصلاة إذا شمر رجل البنطال لكن لا يقع في الإسبال أثناء الصلاة فهل هذا صحيح كفت الثوب الذي هو تطبيق الثوب التطبيق والجمع هذا في اللغة كما قال تعالى جعمنا ان جعمنا الأرض كفاة وجعلنا الأرض كفاة أحياء وأموات. ألم نجعل الأرض كفاة؟ نعم. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات؟ كفاة يعني نجمعهم في بطنها وعلى وعلى ظهرها. واضح هذا؟ فالكفة هو الجمع يعني بجمع مثل سننسوبها هكذا هذا اسمه الكفت. مفهوم؟ الكفت هذا لا يجوز في الصلاة خارج الصلاة لا ذلك لكن في الصلاة لا يجوز الكفت كما في الحديث الذي رأواه الجماعة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة وألا أكف ثوبا ولا شعرة والا لا أكف ثوبا لكن إذا كان هناك إسبال في الثياب فعليه أن يضمه لأن هذا أعظم هذه ضرورة ثم بعد ذلك بعد الصلاة عليه أن, إيه؟ أن لا يسبل الثياب وعليه أن يرفعهم فوق الكعبين إيه؟ يعني لو كان مثلا شعره طويل مثلا إلى أذنيه مثلا أو أطول فلا يربطه في الصلاة فإنما يتركه هكذا بعد الصلاة عليها أن يربط ما تقولش ليه النبي عليه والسلام قال ذلك هو الكفت ربط الشعر في الصلاة لا يفك يقول هل إذا خرجت ريح أو أي ناقد من نواقض رضو وأنا لم وتم استكمال الاغتسال هل أبدأ من جديد أم أتم أم إيه أم أتم باقي نعم أتم باقي الجسد بالغسل عليك أن تتوضا بعد الاغتسال عليك أن تتوضا بعد الاغتسال إذا خرج الريح لكن أن يتوضا المرء بعد الاغتسال بغير علة هذه بدعه أن يتوضا المرء يعني اختسل ثم بعد ذلك يريد أن يتوضا ليذهب إلى الصلاة زي بدعة اختسلت اذهب إلى الصلاة. قالت عائشة في الحديث الأدريو الخمسة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضّع بعد الغسل لا يتوضّع بعد الغسل. سائل يقول هل يجوز الاعتماد على الريح والشمس في التط في التطهير مثل مش عارف تومالك النهاردة في ايه نعم يجوز لأن قاعدة الجفوف طهر الجفوف طهر كما في حديث عبد الله بن عمر رأوه الإمام البخاري معلقا وجزم به في صحيحه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وما كانوا يرشون عليها شيء يعني إنما كانوا يكتفون بالريح والشمس يقول جزاك الله خيرا عندنا جماعة للتبليغ منتشرة منتشرة جدا وهم والحمد لله يفعلون الخير الكثير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا والله فهل لنا أن نخرج معهم وما الدليل على ذلك وكثير من أهل العلم أثنى عليهم فهل أصابوا أم أخطأوا هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول جماعة التبليغ وثانيا انهم يأمرون بالمعروف على عن المنكر ويفعلون الخير ثالثا أن اهل العلم اثنوا عليه اولا جماعة التبليغ هذه جماعة منحرفه جماعة مبتدعه ل اعلم اولا أن النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح من حديث البخاري وغيره قالوا إستفترك أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي قف هنا عند هذا اولا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي إذا الإسلام الذي أمرنا باتباعه هو الذي كان عليه نبينا والصحابة واضح؟ سؤال لي ولكم جميعا هل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جماعات الجواب لا صحيح كده طيب فإذا وجدت جماعات بعد ذلك السؤال الثاني هل هذه من الفرق التي قال النبي وستفترق أمتي الجواب نعم بدليل أنها جماعة ولها إمام وما كان على عهد النبي جماعات وإنما كلهم كانوا ينطون تحت الأمر والنهي فلا يلزمني حتى التزم بدين الإسلام أن أكون منطويا تحت جماع لما؟ لأن النبي والصحابة ما كان على عهدهم جماعات وهذا لا يختلف معي فيه أحد طيب جماعة التبليغ والدعوة هذه بدأت متى؟ لها بداية واضح؟ لها بداية اما منهج الصحابة فإن من بدايته نزول جبريل على النبي عليه صلاة هذا منهج السلف الصالح وكلمة السلف الذي كان عليه النبي وأصحابه واضح لأن هذه الكلمة دخلها الدخن من جماعة حزب النور وغيرهم فهؤلاء ليسوا من السلف في شيء فجماعة التبليغ بدأت متى؟ بدأت بالضبط من حوالي 98 سنة برجل اسمه محمد الياس هذا الرجل اسمه محمد الياس في الهند واضح؟ وهذا الرجل من كتبهم هم وأنا قرأت الكتب للهندي للهنود ومصريين في جماعه التبليغ هذا الرجل كان رجل قبوري رجل قبوري يسال الاموات والى الان قبره موجود في قندهار واضح قبره موجود إلى الآن ويسال من دون الله عز وجل ويذهبون اليه ووالله الذي لا اله غيره رجل من جماعه التبليغ قال أنا حينما ذهبت إلى الهند عند قبر محمد الياس احسست براحة أكثر مما ذهبت إلى العمره أكثر مما ذهبت إلى العمرة واضح هذا من الشيطان الشاهد أن هذه بدايتها ويكفيك إذا أردت أن تعرف الشيء تعرف سمرة الشيء أنظر لأصل الشيء فسم أصلها إيه؟ رجل قبوري فإذا كان هذا هو الأصل فالثمره عفنه واضح هذا الكلام فهذا هو أصل هذه الجماعة. طيب هذه الجماعة إلى ماذا تدعو؟ إلى ماذا تدعو؟ إنما هذه الجماعة تدعو إلى عدم العلم الشرعي. وإنما عليك يكفيك فقط أن تكون لهم احضروا مجالس الفقه والتوحيد وعلم الحديث كلهم هذا. لن يستجيبوا لك. وأنا قد جلست معهم مرات. لن يستجيبوا لك. الأمر الثاني هذه الجماعة إنما قائمة على توحيد الربوبية توحيد الربوبية كلكم سمعتوهم أول ما ييجي مثلا يخلص الصلاه يقول لك إن صلاحنا وفلاحنا في اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام يا جماعه ربنا الذي خلقنا وهو اللي بيأكلنا ويشربنا وهو اللي بيجيب لنا الشمس وهو اللي بيغرب تغرب بإذنه وهو اللي بيجيب لنا الريح والطعام والفلوس اللي جيبك دي منه وهو اللي بيرزقنا سمعتوهم هكذا ولا لا هم الذين يقولون هكذا فدعوتهم قائمة على توحيد الروبية لو أنا بدع هذه الدعوة لو كان أمامي شيمون بريز اليهودي مش هيخالفني لو أبو جهل قاعد قدامي هيقول لي أفادك الله ليه لأننا بقول كلام هو لا يخالفه في ذلك لأن مشريكي قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الروبية ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله طيب لماذا كفروا كفروا من توحيد العبادة وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون جعل الالهه الآلهة واحدة ان هذا لشيء عجاب فكفروا من توحيد العباد فهم يدعون الناس يدعون الناس لذلك بتوحيد الربوبية بالتكتيل بالتكتل وكل جماعه هذا هو أصلها أنها الأصل عندها كتل جمع واضح الكم لا الكيف لا ينظرون للكيف إنما ينظرون إلى الجمع كمثل جماعه الإخوان كمثل الجماعه الاسلاميه كمثل حزب النور واضح حزب النور عنده نصارى دلوقتي، صحيح؟ فيه في في اتباعه في الطوائف بتاعته، قوائم بتاعته فيها فيه نصارى، فما عندهم مسألة فيه نصارى يهود بوذي، المهمة التكتل هذه جماعتهم. الأخ يقول يدعون الأمر المعروف النهي عن المنكر كلهم أنا أقول لك اولا ما هو أعلى المعروف التوحيد، وما هو أعلى المنكر الشرك بالله هل يدعون إلى التوحيد؟ ويحذرون من الشرك الجواب لا والله أبدا بدليل كلهم هكذا كلهم تكلموا في شرك الكبور الواقع في ديارنا في النزر لغير الله والذبح لغير الله والطواف لغير الله والطواف بالاضرحه وشرك الأموات وسؤال الاضرحه كلهم تكلموا في هذا والله الذي لا إله غير لا يتكلمون فيه وأنا بقسم وقلما أحلف في هذا لأنني أعرفهم تماما معرفة واضح لا يتكلمون لا في اصل توحيد ولا في ولا في اصل شرك واضح وانما كل كلامهم دائر حول توحيد الربوبيه دائر حول احاديث موضوعه مكذوبه واضح هذا اولا هذا اصل من اصولهم الذي هو الخروج مفهوم ثم بعد ذلك احداث ثلاثه ايام وثلاثه اشهر والاربعه اشهر والعام والسنه ونص يترك الرجل زوجته واولاده في هذا الزمن ويترك اهله بحجه انه خارج ايه خارج في سبيل الله ومن لم يخرج معهم لا يكون داعيا لا يكون لا يكون انما ينكرون على الذين يطلبون العلم فقد تكلم فقد سمعت من رجل من امامهم فيقول حينما قلت له تعلم العلم الشرعي يقول انا الله ربنا بيعلمني من لدن وهذا هو اصل من اصول الصوفيه فهي أصلا دعوة, دعوة قائمة على على الصوفية واضح دعوة قائمة على على الصوفية أما العلماء أسنوا عليهم فمن الذي أسن عليهم ما أسن عليهم في اول الأمر إلا الشيخ نباز والشيخ ابن عسامين والشيخ نباز الله عليه في آخر عمره وهذا بصوته جعلهم من الثراك والشيخ ابن عسامين في شرح تعليق على قضاء المستقيم لمخالف أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيميه جعلهم هم والإخوان أيضا من الفرق جعلهم فرقتان وإنما يحتجون بكلام للشيخ ابن عثيمين في كتاب العلم في كتاب العلم الذي هو المجلد السادس والعشرون من مجموع الفتاوى مجموع السميل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لكن الشيخ تراجع عن هذا وإن أردت أن تعرف أكثر من ذلك فقد تكلمت في هذا في محاضرتين وايضا في كتاب هو مبسوس ومنشور على الموقع فمن معهم في هذه المسألة وهذه دعوتهم قائمة انظر إلى أصلها وانظر الى نهايتها واضح نسال الله السلامه والعافيه و... طيب باقي الاسئله ان شاء الله الثلاثاء المقبل بعد المغرب ان شاء الله السلام عليكم